شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنقى فعه الكرة أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عن متلهى كلا فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بأيدي سكرة فراء من قتل الإنسان ما أكفه من أي شيء خلقه.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 الإنسان إلى الإنسان وإلى طعامه أن صبنا الماء صبا ثم شقنا الأرض شقا فأبتن فيها حبة وعين برو وقبو وزيتون وحذاء يقظ البؤ وفانكتوا وأبا متى عليكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصلاة يوم يفرق المرء من أخيه وأم وإنه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَضَبٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ فَجَرّ